هو الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ صلاح البدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قالَا إ ما ييتَقَبّل اللهَّهُ مِنَ المَُّقين لإِن بَسَََّ إ يَدَكَ للتَقتُ لنمَا أَن بِباسِطدَ إِيكَ أَقتُلكَ إِ أَخَافُ اللَّ إِ أَخَافُ اللهَّه رَبّ الْعادمين.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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين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 وَرَسُولُنَا بالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرَبٍّ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا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 فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وَأَصْلَحَ فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 القسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم ما يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور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 وآتيناه الانجيلا فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم اهل الإنجين بما انزل الله فيه